رحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلف الله نبيهنا محمد مع العالم وصحبه وسلم فسيب كثيرا أبا قال المؤلف رحمه الله تعالى والنفاق هو الكفر أن يخبر بالله ويعبد غيره ويظهر في اسلامة مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو مناقف هذا على التغليق نرويها كما جاء ولا نفسرها الحمد لله رب العالمين والسلام الله على ربينا محمد وعلى الله عليه ذكر الله سبحانه وتعالى في صدر سورة فبطأت الناس فذكر المؤمنين ووصفهم بسفات تميزهم فذكر من سفاتهم الإيمان بالغيب وهو كل ما غاض عن الإنسان فلم يرى الحر ولم يلمسه ومن صحاته من نفطه الواجبه والمستحقه من الأموال وكذلك من العلم والصفة الثالثة إقامة الصلاة بما تحمل الكلمة في إقامة من معنى أي إقامة كاملة هو واضح الاعمان بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنه بتغني شرف الدين اقام شه تجيب ما انزل الله من كتاب وبما خرج هذا الخصم وصدق الشهيدان في يوم شافت ودار يكون فيه وقبله ومعده من الحياة البرزقية والحياة البرزقية هذه بعض صفاته ولكنها من المحاة الصفات المؤمنة هذه اتبط أتباع من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعده إلها يوم القيامة يقولون رمضان أفضل لنا والإخواننا لذين ستقصدون بسنا الآن وقبت الكامي الكفار على اختلاف مليهم الوتنيون واليهود والنصارى والمليون والملاحدة هؤلاء شروا الخلق. ذكرهم الله عز وجل باستثاتهم. ومن أفرادها أنهم لم يستجيبوا للمرسلين. بل أعرموا عن دعوة المرسلين ومن دعا إذا قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَرَاءٌ عَلَيْهِ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْجِئُمْ لَا يُؤْمِنُمْ تُبَيَّنَ اللَّهُ بعد ذلك عقوبته الزينيوية والأخرى والصف الثالث المنافقين والحيادة الله النفاة الاعتقادي يكرههم الله بالتلون وتغير الوجوه وانهم يقفون الشر ويغضون البصر ويبتعدون عن الاسلام ومن تشبه بهم من اهل الجدع فهو منهم لما تشبه بهم فيه وفي هذا المصبع بيان لحال المنافقين النفاة الاحتفاظية انهم شر. وانهم اهل شرب. واضروا على الاسلام والمسلمين من الكفار الصرحة في كفرهم. لذا كان عذابهم اشبت من عذاب الكفار. كما قال الله عز وجل إن المناسقين في الدرك الأشهد من المال ونهجة لهم مصر. ومن تاب من أعلي المعاطي عموما الشرق والكبائل من تاب ثوبة قادقة قبله الله ثوبته لأنه هو سعي المصدر والنفاق علينا معين نفاق اعتقابي وهو الذي حدهنا عن ذنب. ونفاق الاول مخرج من الملة. ونفاق عملي من فبائر الذنوب. ولا يخرج عن ملة الاسلام. وهو المنفوط عليه في طول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنادق ثلاثة إذا حدث فتدف وإذا وعد أخلف إذا أتمنى أخطأ وفي رواية وإذا خاص مخجر وفي رواية وإذا عاحد خدف قمش على ما وردت بها النصور إذا وعد أخلف إذا حدث فتدف وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى أخوان وإذا عاعد غدر وإذا خاط مخجر عاد يقرع على ديوان السدر وشرف كثير كان كل وقتين في الفهم كما جاء في وفق لما الله وكشف النبي صلى الله عليه وسلم اي المؤمن جبانا قال نعم قال اي كذابا قال لا قال قال نعم قال اي كذابا قال لا لأن من الصفات التي تشين المسلمين والمسلمات سوى على الله أو على الله هذا التقسيم هو منهج أهل السنة والجماعة للنفاق وقوله صلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق هذا آل على التقديم أرية ما جاء ولا نفسرها وقوله صلى الله ولا نفسرها المنفوض بقوله لا نفسرها أي لا نفسرها تفسيرا حاطئا ولا نؤولها تأويل المذنوما والمطلوب أن تفسر بالكفتير الصخير الذي عليه أي من السنة والجماعة وهو أنه فرض بين النفاذ الاعتقالي وبين النفاذ العملي فالنفاذ العملي لا يخرج من ملة الإسلام وإن كان من كبائر الظنوب والنفاذ الاعتقالي يخرج عن ملة الإسلام إلا أن توفى صاحبه صاحبه فجفى الحفر فهذا بوله لا نفسرها هو معنى ان لا نتمش المعاني لا. ولكن لا نفسرها كبسيرا خاطئا ولا نؤولها تأويلا مجموما وانما نبينها غيانا يختلف مع نصوص التساد والسنة ومجهد تلف الامة. هذا هو المطلوب. بس بس في يا اخو لك ما بعرف ما بعرف شي ما ادري ولا الحكي هذا ولا نفيش ما بعرف مضبوط انا في لا نفيش هنا عندنا سكر على على دعوان ما تتفتر معنيها نعم وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفاره قل لا لن يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا, المسل... إذا التقى المسلمان بسيفهما بسيف... بسيفهما فالقاتل والمغفول في النار ومثل سباب المسلم فسوح وقتاله كفر ومثل من صان لأخيه يا كافر فقد ذاء بها أحدهما ومثل كفر بالله تضر من نشد وإن ده. ولهي هذه الاحاديث مما تصح وحفظ فإنا نسلم له مسلمه له مسلمه له, له, له واننا لن ولا نتكلم فيها ولا فيها ولا نفسر <تصفيق> ولا نفسر هذه الاحاديث ولا نفسر هذه الاحاديث لا نفسر ولا نفسرها هذه الاحاديث الا بمثل ما جاء لا نردها الا في منها لا نردها الا في منها ايوه هذا معنى ذلك ان الكفر نوعا وكفر يخرج من الملة وكفر عملي لا يخرج من الملة فهذه النشوص التي أوردها المؤلف رحمه الله بقوله لا ترجعوا بعدي كفارا غلالا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا كفر عملي لأن الاستتال بين المؤمنين على فأويل لا يخرجهم من دائرة الإسلام فمن قال الله ادى وجل في البغاة وينطئ فاني من المؤمنين فصدق لا قال قوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم يشوب وكاله كفر ونحيها من مما هو محلها هذا الكفر فيها كفر عمد لا يخرج من له الاسلام ولكن الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام كعبادة غير الله عز وجل صرق شيء من العبادات لغير الله وتفضيل أحكام البشر على حكم الله وقواليل جاهلية على أحكام الإسلام ونحن ذلك من أخراف الكفر كفر التكبيب وكفر الاستكبار وكفر الجهل وكفر العناد وغير ذلك من أنواع الكفر هذا مخرج من ملة الإسلام وهذه الأعمال التي جاء ذكرها في هذه النفوص فالكفر فيها عملي لا يخرج من ملة الإسلام ولا يوجد أن تفسر بتفسير حاطئ ولا تؤول بتأويل باطل وإنما تفسر بالمعاني الصحيحة التي تتفسر تتفق بها نصوص التفاق السنة وتجنبه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر Wat tala to fill Jannati faraitu akfar ahliha qada, wa talaqtu Finari Fara Aitu Kada waqada, Faman Jaama annahuma alamtukla, Bahwa mukaddibun bil Qur'an, wa haditu Rasulillah wa ahaditi rasulilla hi sallallahu alayhi wa sallam wa sabuhu yukminu الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان في وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن وذلك للأدلة الصريحة. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة وهو دليل على أنها موجودة وأن الله خلقهما دارين ولكل دار أهلها الجنة للمؤمنين كما قال الله عز وجل أجرفت الجنة للمستقيم والنار للغاوين كما قال سبحانه وتعالى وبردت الجحيم للغاوين و لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم المقيم ورأى منزله وثبت بأنه رأى النار يحظم بعضها بعضا هذه كلها أدلة ثابتة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان وقد كذب بذلك الجهرية المعقلة والدعو بأنهما لم تُخلقا وإنما ستوجدان في وقتهما يعني وقت الحاجة إليهما والدعا الجهمية ومن وافقهم في عدد الإيمان لوجود الجنة والنار قالوا لأن خلقهما قبل دخول اهلهما فيهما ابد ومن هنا انكروا وجود الجنه انكروا النار دي دي ما راوا فيه وصرفوا في النظر انه لا يمكن ان يخلقهما الله ويتركهما خاليتين لأن هذا ضرب من ضروب العبث لدعمهم ولم يقدر الله حق ذلك لم يقلب شيئاً أو يؤثر شيئاً إلا لحكمه لأنه هو العزيز الحكيم لأن هذا هو من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان في وجود الجنة والنار وأنهما مطلوقتان كما كبثت لذا كما ثبت بذلك بقول جاء ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت سيت ال... والنار وقال ال... النار انا يدخلني الجبارون والمتكبرون ودالت الجنه يقول لهم اطاع الناس مشاكين وهذا دليل على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء وهو دليل على أنهما موجودتان مخلوقتان معك. قال رحمه الله تعالى ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لدمب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما نعم هذا الأخوة الأهل السلة والجماعة أن الموحد وإن على نفسه من الجنوب وهو موحد ليس بكافر كفر الأكبر ولا مشرك للشرك الأكبر وليس بمنافق النفاق الاعتبادي من عفاة الموحدين إذا مات يجب أن يجهز بتقصيره وتكفينه ودفنه والصلاة عليه والدعالة وإن كان من أهل كبائر الدنور ويدعون له ويخافون عليه يخافون عليه من العقوبات لأنه مات مسيئا غير تائز إلا أنهم يفعون بأن مآلة آل لموحدة الجنة وإن ظال مفسه في النار وإن عذب في القبر وعذب في النار إلا أن مآله ما الجنة بفضل الله عز وجل ثم بشباعة الشابس في الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة أخرج من النار من كان في قلبه دينار, من دينار ثم يقول أخرج من النار من كان في قلبه نفluence دينار من النار من الإيمان ثم يقول أخرج من النار من كان في قلبه حبة خرق إلا أن فاض أخرجه من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى إثبات حبة قردل من إيمان إذا بدا يقضي في النار موقتًا بذلك فقدود بأهل الخلود أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والالحد المخرج من الملة هؤلاء اهل النار يموطون فيها ولا يخرجون وحالهم كما قال الله كلما نضيت جذودهم بدلناهم جذودا غيرها وكما قال سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عجالنا خالدين فيها أبدا لا بخين فيها أحكابا لا يذوقون فيها ضردا ولا شرابا أبدا تابدين لأن دار الآخرة هي الدار التي لها بداية وليس لها نهاية فأهل النار في النار أبدى الآبدين كما قصت الله خبره لا يموتون فيها ولا يكلم وقال الله وتعالى عن الأشخيار فيصلاها إلا الأشرى الذي كذب وتولى وسيجلبها لها والجنة كذلك من دخلها لا يخرج منها أبدا ولا تخنى ولا تبكتبين وليس لها نهاية هذا مقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة المطفرة ومن تلاعبت به الشياطين وحكموا عهولهم زابوا عن منهج أهل السلة والجماعة وقد نسب إلى ابن الكيمية وابن الكيم رحمهم الله القول بفناء النار لكن إن صح هذا على فرغ سحة نسبته إليهما أن المراد النار التي تفنى الضبق التي فيها عصاة موشق هذه تفنى ولا يبقى فيها أحد أبدا يأتي عليها وقت تستشب أبوابها لا ينجد فيها أحد فإذا قيل إنها تفنى فلا يعتبر هذا خطأ لأن هذا ثلث عليهم نفو أما النار التي خلقها الله الكافرين والمسركين والملحدين الخارجين عن ملة الإشلاق رحمه الله التي فرضت على جميع بني آدس هؤلاء هم أهلها أهل الكفر الأكبر واشترك الأكبر والنفاق الاعتقادي والالحاد المخرج من الاسلام هم اهل النار لا تفنى هذه الدار التي هم فيها جهجة هذا ما تبق عليه الشيخ هو من علم عليه انه يذهب الى الاولياء او الى القبور مهام من علم عنه انه يذهب الى القبور الى الاولياء هذا في تفصيل بنده بايلل القبور يدعوا عندها يدعوا والله عندها او يصلي عندها لله رجاء او بركتهم كما يعتقده الجوفان هذا مبتدع من اهل البدع والضلال لكنه لا يخرج من الاسلام والنوع الثاني من يأتي الى الاضلحة و الى اضحاب القبور الذين مفتن الناس اضلحتهم فشيدت وميزت وبخرت ويستغيثون به وينادونهم في جلب المطالح ودفع المطالح هذه استغاثة استغاثة بغير الله والاستغافة نوع من أنواع العبادة من خرطها لغير الله فقد كفر الكفر الأفهم لا حظ له في مغفرة الله ولا شفاعة فيه أبدا كما قال الله عز وجل عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافر لأنهم أعرضوا عنه أوامر الله سبارة وتعالى ونوانيه فطرقوا الأوامر وثكبوا المحارب فكان جزاؤهم من جل شاملين أحمد الله الله ما؟ الإلحاد لاعتقاد الإلحاد الإلحاد يا شيخ كيف؟ الإلحاد لاعتقاد الإلحاد الإلحاد ليس بمنزلة واحدة فيه إلحاد آيات الله يقرب من الملة وهو الحذور بها الحدوث عن معانيها وعن مراد الله عز وجل منها كما ألحاج الكفار الكفار من الحدوث لأن الإلحاج المال فمن مال عن الحق وتركه ورفضه وأخذ الباطل هذا إلحاجه أكبر مقرج من الملن وإلحاج دون ذلك كل من انحرف عن ضريق الحد في شيء يسمى ملحج فيه. كما ذكر ان ان التتابع والصفات منهم من اثبت بعض الصفات ومنهم من اثبت من ومن أنقرة من تأويل يسمى الحاج. يسمى الحاج. منها من انكر بعض اوله التاويل باطل فتاويله بالباطل بايات الكتاب والاول احاديث تسمى الافتاح تسمى الافتاح لان لا يفيدهم فالمنصود أن الإلحاد نوع عام إلحاد يخرج من الملة وإلحاد لا يخرج من الملة ولكنه من المآذن من المآذن الإتفاد فالذلي يخرج من الملة هو الإلحاد للكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاذ الاعتقاد وإنكار الإله وإنكار وجود الجنة والنار والبعث والرصور كما يفعل المنفذون الصبائعيون المالكسيون في هذا الجمع هذا إذ حاج بالله الإسلام وليس له الحب في الإسلام وإذ ذلك وكل عقوبة كل جريمة بها عقوبة عند الله فلا يسوي الله سبحانه بالعقوبة بين من كانت عقوبته جريمته كبرى وَمَنْ كَالَ جَرَيْمَتُهُ أَصَانِهِ وَلِكُلِّ جَرِيمَ عُقُوبَ عِنْدَ اللَّهَ عَزْلُ وَجَلَّهُ وَلَا يَخَافُ أَحَبُ ظُّلْمًا وَلَا أظنى. لا زيادة في شيئاته ولا محسناته وَإِمْتَعُهُ وَدَعُهُ مَنْ تَعْتَ وَاللَّهَ عَلِيمٌ تَعْتَ قَفَرُ اللَّهُ ذُنِكُمْ ثوبةً مَصُرْحَ كما لعد الله عز وجل لقوله وإني لغبار لمن كان وآمن وآمل صالحة مصر. ولما ذكر الله المسركين وقتلت النفس ويأهل الزنا قال إلا من كان وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئان يحبن ما يقعد الله بعدادكم إن شكرتم آمن وكان الله شاكر الحديث الشيخ أبصال الله التوب نعمة يعني ينعم الله بها العبد يتوب فيغفر ذنوبه ويوددها حسنات كما وعد لأنه واسع المرض الشيخ الإلحاد اللي في الآية ومن يرد فيه بإلحاد معنى الإفسال هنا يا شيخ لا مفسر بظل ومن فيه بإلحاد بظل وكل إلحاد فهو ميل عن الحق وتعاقل الظهر ثم هل كل إلحاد يخرج من الملة؟ لا إلحاد يخرج من الملة إلحاد بالنصوص يخرج من الملة وإلحاد لا يخرج من البدع كأهل البدع وأهل الأهواء الذين ما أخرجتهم بدعهم من دائرة الإسلام أما من أخرجتهم بدأهم وضلالاتهم من دائر الإسلام فإلحالهم أكبر يكون مخلل لهم في النار مجيد هنا, هنا يا شيخ صلى بعضهم يقول ومن يرد أي ومن همب مجرد الهم يكتب عليك ولو لم تعد نعم مجرد الهم والعزم يهم ويعزم على أن يفعل فلم لا يتقدم الهم لا يخدع امه أن, ان يكون منظورا بعجل او يكون قطرات كهم يوشط عليه الصلاه والسلام قطرات ولد هم, به, هم, ولقد هم به همه غير هم امراه العذل فكانت هي من أهل التصميم على فعل المأثى كما جاء ذكر ذلك في القرآن وأما الهتف فما كان همه معه عجم وتصميم أبدا بل آيات تذل على أنه ليس له عجم ولا تصميم على ما هم به لدليل أنه فر منه وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ما بقي عزم مع هذا الناس الكلام والتطرير فهذا الهم بسمان هم معهم عزم على فعل الفاحشة فهذا يأسم صاحبهم إن يتركه خشية من الله وهم يكون خطرات يخطر على البال فيصيح به الانسان بتذكره لقاء الله وصفه بعقوبه الله ولا لا يعذب ان شاء الله ذكر الهم فحصل الله عليه يكون خاص بالحرم لان في غير الحرم مجرد الهم يعني هذا خاص بالحرم ومن يرتكبه الحادث بغلط يعني يعاقب لذلك هم عذاب الالم على غيره من دنيا الشيخ الآية التالية وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَاعِهُ سُيِّزُونَ مَا تَأْقَنُ وعيد شديد قوله تبارك وتعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُشْنَى فَدْعُوهُ بِكَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيِّزَوْنَ مَا تَأْقَنِ فيها وعيد شديد يعني اخرقو أطرقه يا محمد وأنا أتولى جزائه جوزون ما كانوا يعملون فكل إلحاج بقدري ونعرف كل من مات ترك النخور وأخذ بغيرها فقط ألحد ألحد في الآيات جهنية ملحدة معتزلة هذا حدث فالأشاعر الحذر، الكلابية، الماثر هؤلاء كلهم وقعوا في الحاجة ولكن ليسوا سواء فليست الأشاعر ومن على مؤتدهم كذّهم والمؤتدهم شريف أحسن الله، بعض الدول كبلاد المغرب العربي يعني أكثر العالم ما يقعون في استغاثة البدور وأمور الشركية هذه لكن للأسف هناك علماء شؤون يزيرون له أن هذا حق فإذا جئت تريدت بين الحق ما يقبل لك ولو قرأت له القرآن ولو ذكرت له الأدلة وكلاح أهل العلم فيعتقد أنك وهابي وأنك صاحب دين جديد فهل هؤلاء يُعذرون أو لا يُعذرون؟ هو ليس المغربة أقول يعني يا مصر والمغريب وغيرها وغيرها من دول الله العالم الإسلامي والعياذ بالله واطعين في هذا المكان الشي ما يقبل فنسيس ما يقبلون كامت حجة الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام دع الناس إلى التوثير كبل الكثير ورفض الكثير فبين الله مصيرهم أن مصيرهم النار ربيز القرآن وهؤلاء في دلدان الإسلام أشدوا أشدوا عقوبة من كفار الجاهدين لماذا؟ لأنهم قامت عليهم الخجة بدعوة الإسلام وعلماء الإسلام وشريعة الإسلام الباقية القالدة ما بكلهم حتى ولو لم, ولو لم يوجد من يقول لهم التبشر والمرآن قد نزل والسنة الكريمة ما بقيت لهم حجة لأن الحجة الحجة الرسالية يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يعرفون أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بعث للدنيا ولا للملك ولا الجهد بعث رحمة للعالمين ليدعو الناس إلى التوخي يحذرهم منه يدعوهم إلى الخير وحذرهم من الشهر. يأرف الناس هذا. لكن المعتقد الفاشد في قلوبهم أبوا أن يقبلوا الحق لأنه لا يذهبه إلا كبول الحق. فهم دائما يرفضون ومعهم من يعلمهم دائما. فيقول لهم على ما انتم عليه ذو لأوذياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنتم عصاك يعني لا يلب الله طلباتكم ولا يقضي حاجاتكم إلا بواقطة هؤلاء فينهى فينهى بوهؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل ليحملوا أدارهم كاملة يوم القيامة ومن أوجال الذين يضلونهم بغيرهم فما اعدل الله عز وجل من اضلوه ما اعدل ليحملوا اوذاره ثم قال او الذين يضلونهم بليلهم وهكذا قال الله عز وجل في المحاجه انه والمتبوعين والساده والتابعون لهم وهذا في جره الاحزاب التبرع الذين كتبوا من الذين تبرع ثالثا دوره البقره اللهم ربنا ان اطعنا شاهدتنا وكبراءك ولا يمني عنه ذاته هل يلزم ضهم الحجة؟ آه هل يلزمهم أن يصهم الحجة؟ هل يلزم أن يصهم الحجة؟ نعم الذين هم في بلاد الإسلام ويسمعون دعاة الإسلام ودعوة الاسلام ورسول الإسلام قطعتهم الحجة حجتهم منقطعة ليس لهم أي فجة بعد ذلك فوضى الله عز وجرس للمبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله فجة بعد الرسل هذا فجة رسالية قائمة ولا يشترط عنه يفهم كل إنسان وتعلم كل إنسان فهو المأمور أن يسأله والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرضي الله به خيرا يفضفه فيه, فيه في الله به دي خيرا يفضفه فيه الذي لا يصلي رغم النصيحة له أجاب الذي لا يصلي هذه الكلمة تحتمل اكثر من معنى. اذا كان لا يصلي بروة واحدة ما قلى لله ركعة فهذا كفر والعياد بالله. تتعامل معه بالنصيحة وكلمة الخير والليل. فإن نفع ذلك وإلا وإذا كنت في دولة الإسلام تنقل خبره إلى السلطة ليأخذوا على يده لأنه شفيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ السَّفِيدَ وأشفه الناس من ترك الصلاة المفروضة وليس له مسوق ولا عدر ساقد العسل لان الصراته لا تسقط لا لمرض ولا لحاجه ولا لامر من الامور نعم وإن كان, وإن كان يتساهل يصلي تاره ويترك تاره كذلك الامر عظيم والذنب كبير تخ يعني تؤكد له النصيحه وتتابع له النصيحه فان امتثل فالحمد لله والا فك الحال تنقله امره إلى من ياخذ على يده نعم السؤال الثاني ما حكم صلاه من صلى في ملابس ملابس صوف صور. وما نصيحته لما يدخل المسجد لكيالي فيها صور؟ نصيحتنا أنه لا يجود له أن يلبس اللباس الذي فيه صور ويدخل به البسجد بل عليه أن ينزه عن ذلك وينزه المساجد عن نفس الثياب التي فيها الصور من دواث الأرواح سواء من بني آدب أو من غيرهم وأما الحكم على صلاته لا نستطيع أن نحكم عليها بالبطلات لكنه آهم ومرتكب قطع يجب الإبتعاد عن ذلك نعم مرن رسول بكلمة أيضا الزوائق كما أسلكت الشرور الشرور يعني الإساءة إلى الجار بالقول أو بالعمل أما الصقب هو الجار القريب الجار أحب بصقبه أعين قربه بما كان قريب منه معني. إذا كان الجار ممتدعاً ألاه الحقوق المسلم المستقيم ما في دائرة الإسلام له حقوق المسلم إذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام فله حقوق المسلم ولكن له تعامل يؤامله جاره معاملة تختلف عن معاملة من هو على السنة وليس من أهل البدعة فالمبتجع يدعى ليترك بدعته ويعتصن بالسنة فإن أصر على البدع هجر هجر حتى لا يسلم عليه ولا يكلم عليه ولا يعطيه شيئا لأن له يفيه ويرجع فإن كان من الدعاة إلى البدع والناشرين لها فإنه يحذر منه باسمه وشخصه حتى لا يضر المجتمع فالمبتدع يعني بدعته كالداء ينشرها وتصيب أفراد الناس من ذكور وإناث لأنه لا يأتي الناس بنشر بدعته مباشرة وإنما ينشر فيهم السنة أولا حتى يحب ثم ينشر بدعته بعد ذلك ويغني بها الناس فيقبلون ما ينشره من البدع لأنهم تدعلموا أن هذا الرجل يقول بالسنة ويتحدث بالسنة ويدعو الناس إليها. فهذه المواكف لا من الحكمة فيها ومن الحكمة إذا رأيك المبتدع مصرا على بدعته وأبى أن يمتتل أمر الله وأمر رسوله فهجره وهجره بما تستطيع. أولاده. فإن أباه أخر فإن استجاب لك فالحمد لله فهو أخوك المسلم أولاده أولاده, أولاده يؤلمون ويحذرون من فترة والدهم إذا كانوا يعقلون وهكذا زوجته وأقاربه إذا كان من ينشر البدع فيهم ويحرص أن تنتشر البدع في أقاربه مدعيا بأنه على الحق وعلى منهج الحق وهكذا كل مبتدع يدعي هذه الدعوة بأنه على حق وأن من عدا وخالفه فهو على بابه من قديم الزمان وفي هذا الزمان يقول الشيء هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى ننبت أن نخفضها سريعا ونكون تنين الضبط نبت مرغي يقول هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى ننبت أن نخفض سريعا ونكون تنين الضبط نعم في وسائل أن يأكل الحلال ويعيش في ظل الحلال وهي حدث على أداء الفرايض التجرب إلى الله بالنوافل وأن يرغب في العلم الشرعي ويبذل جهده فيه ويتدرج في مراحل العلم ومستوياته تأتي الهمة الآلية وتأتي قوة الذاكرة ولا يشغل قلبه بدنيا البشر بحيث يؤثرها على مراضي الله تبارك وتعالى ومن مراضي الله طلب العلم الشرائي ما حفو من يحجز المكان ويلهب حجز البكان في المسجد لا يحلو من حاله إما أن يكون الوقت قصير كمن يضع متاعه لينهب فيتوضأ ويعود هذا الحج له في حق ولا يجوز لأحد أن يأتي ويرمي متاعه كعمامته أو ثوبه أما إذا حجز المكان وذهب في مشاغله ومنافعه فهذا لا يجوز له لأن ليست لأحد كما يقال من مَنَاقُّ مَنْ سَبَكُ فالمسجد حق لمن سبَك إليه ولو كان يعني الأمر جائز لا تبادع الناس إلى وضع العلامات والأباكن والسجادات في الصفوف الأول ثم ذهبوا في بيعهم وشرائهم وقضاء حاجاتهم حتى تأتي إغامة الطلاة هذا لا يجهد ولا يفضل.